بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومهن واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا فرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى مربه بالوالي المقدس طوى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 إن في ذلك لعب رسم من يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج بحاها وأغطش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك لحاها أخرج منها ماء وكان أرساها متاعا لكم ولأنحامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان أسعى وبرزت الجحيم لميرا فأما من تغى وعاثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي ما من خاف مقام رسده ونهى النفس عن الهوى فإن الجزنة تأي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أن تنذر من كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو بفاة